الله أكبر ا ل ل ه أشهد أكبر أ ن ل ا إ ل س ي للعلوم ا ل ه الاسلاميه ل لا ة, ق ق لا الله ا こまでのことは何でもいいことは ن س ت و ث الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر بسم الله أكبر <العلم>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 غ ي ر المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذ بوانا ل إ ب ر ا ه ي م مكان البيت أ لا تدرك بي شيئا وطهر بيت يد ل ط ا ئ ف ي ن وطه ر ل ب ي ت يل الطائفين والقائمين وركع السجود واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا على كل ضر ا م ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم واكوسن الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمه الانعام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 تقوى ا لكم ق ل ل و ب فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسمى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق الله اكبر شركه الهدى للخدمات ا ل ه أكبر الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا للخدمات ا ل ت ق ن ي ن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 ولكل امه ّ جعلنا من سكن ا ل ي ر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام فالهكم ا اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله و ل ي ت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما ز ق ن ا ه م ي ف ق و ن والبدن جعلناها لكم من ش ا ئ ر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا وجبت جنوبها ف ق ل و ا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك ا ل بدن ج ع ل ن ا لكم شائر لعلكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا وجبت ج ن و ب ه ا فكلوا منها و أ ط ع م و ا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ي ن ا ل و التقوى ا منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله